هُمُ الْعَادُ وَفَحَشَرَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَّا يُفْسَكُن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ مَا رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 وَأَْ فقُ ممَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَلِأَْين يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْ المَوْتُ فَيَقُلَ رَبِّ لَلا أأَخرْتَنِي فَيَقلَ رَبِّ لَلا أَخرْتَنيِي إى أَجَلٍ قَربٍ فَأَوصدَدَّقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحين وَلَ أأَخْصِرَ اللهَّهُ نَفْتًا إذَا جَ أَجَلُهَا